ما يقال مساء فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق